قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو طالت آلاء الليل تاجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه